قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَقَعْتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجِلَ بَعْلَيْهِ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ